قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين ح وحدثنا أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل من هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير فقال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون الفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاش بن محصن, بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة ورواه مسلم سبقك بها عكاشة ورواه مسلم ابن سعيد بن منصور عنه شيء من به بنحوه وهو أطول من هذا ثم أورد البخاري ومسلم أيضا من طريق يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال فيه ثم قام رجل من الأنصار فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين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 إذا حقق الإنسان حققه الانسان سبق إلى الجنة بلا حساب. فقوله عرضت علي الأمم يجوز أن هذا تنفيذ مثلهم الله جل وعلا له يوم ياتون يوم القيامة. كما قال زويت لي الأرض فرأيت ما شرقةها ومغاربها هذا يجوز أن يكون جمعت له فصارت أنها يعني أقصاها مثل ادناها ينظرها كذلك يجوز أن يكون هذا مثل هذا أنه أيضا مثلت له فرعاها ويجوز أن يكون رؤيا رؤيا منام ورؤية المنام من الأنبياء وحي وحي حق فقوله عرضت علي الأمم يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة رأيت الرجل ومعه النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه احد يعني أنه لا يأتي مع النبي يوم القيامة إلا من استجاب له فقد يكون المستجيب للنبي رجل واحد مثل إبراهيم عليه السلام استجاب له لوط فقط قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين فهاجر عن قومه ولم يؤمن به إلا ابن عمه لوط وقد مثلا لا يأتي معه أحد مثل قوم لوط لوط عليه السلام خرج من قومه ليس معه إلا بناته حتى زوجته كفرت به ولم يؤمن به رجل واحد وهذا من عجائب بني آدم يرسل إليهم رسول بالبينات والآيات الواضحات ثم لا يتبع أحد وكلهم يكونون ممن استجاب للشيطان وقوله رفع لي سواد عظيم ثم أخبره جبريل على أنه هذا موسى وقومه دل على فضل موسى وفضل قومه لأنهم لانه توهمهم انهم امته لكثرتهم فموسى اتبعه خلق عظيم كثيرون آمنوا به وسيأتي يوم القيامة معهم ولكن هذه الأمة أكثر ولو لي هذا موسى وقومه الذي يقول له إما جبريل أو ربه جل وعلي كان رؤيا ولكن انظر إلى الأفق الافق هو إذا نظرت تجاهك وهو الذي يسده السماء والافق من جميع الجهات من اليمين والشمال ومن الخلف ومن غير ذلك يقول فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق فقيل هذه امتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب وبهذه الرواية يقول يسلكهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب في هذه الرواية يقول أنه سأل والرواية المتفق عليها أنه لما وصل إلى الحج قام وخرج دخل في بيته وصار الصحابة يتباحثون فيه يقولون من ترون هؤلاء السبعون لذ قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا لأن الصحابة سبق أن دخلوا في الشرك وذكروا أشياء فخرج إليهم هذا يدل على وجوز البحث في المعلومات وإن كان من يفصل القضية موجود فخرج في فسألهم قالوا أسأل من هؤلاء السبعون يعني فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون هذه اربع صفات اربع صفات لهم الأولى أنهم لا يتطيرون يعني لا يشركون بالله شيئا لأن الطيارة من الشرك وقد تكون هي أقله فلهذا ذكرها والطيار هي التشاؤم بالطيور ونحوها من المخلوقات مقال ولا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم وهذا إشارة إلى أنهم لا يسألون أحد شيئا لا يسألونها الترقية لا يسألونها وذلك اعتمادا على ربهم جل وعلا فهم يسألون ربهم كل شيء ولا يحتاجون إلى مخلوق ولا يجعلون حاجتهم في مخلوق بل حاجتهم في الله جل وعلا إذا احتاجوا شيء سألوا ربهم جل وعلا ولا يكتوون الاكتواء هو العلاج بالنار وفيه شفاء، ولكنه ألم محقق وشفاء مضنون قد يكون بعيد فالقدام عليه يدل على حرص الإنسان على الدنيا وبقائه فيها فلا يكون من السبعين الألف إذا كان بهذه الصفه وقوله على ربهم يتوكلون هذا هو الذي يجمع الصفات كلها والتوكل هو تفويض الامر الى الله واعتماد القلب عليه مع فعل السبب يفعلون السبب المامور به ويعتمدون على ربهم جل وعلا عند ذلك قام عكاشه بن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم وفي روايه انه قال انت منهم وهذا مما يرجح أن هؤلاء من الصحابة فقام رجل آخر قال ادعو الله يجعله منهم فقال سبقك بيعوكاشة هذا من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يتتابع الناس فإذا قام هذا قام بعده اخر وهكذا فسد الباب قال سبقك بيعوكاشة فتوقف الناس كلهم فلم يقول إنك لا تستحق ولا أنك لست منهم بل قال كلاما يقنعه فتوقف هو وغيره فالسبعون الألف الذين يسبقون بحساب حساب هذه هذه صفاته من كانت هذه صفاته فليرجو ربه أنه يكون من السبعين الألف ولا بد من العمل ما يمكن امور الدنيا لا تأتيك إلا بعوض وبذل فكيف امور الآخرة إن كان مؤمنا وسعى للجنة سعيها قد يكون سابقا إلى الجنة وقد يكون ثم السبق إليها بلا حساب والعذاب قد يكون من يحاسب أرفع درجة من من يسبق لان هؤلاء ليس في الظاهر عندهم شيء يحاسبون عليه من أموال وتعلقات في الآخرين وغيرها قد يكون مثل الذي يحاسب يكون له من البذل والعطاء وله من الأعمال الكبيرة التي إذا خلص من الحساب كانت درجته أرفع وآل نعم وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر فاستزدته فزادني في مع كل ألف سبعين ألفا فقلت أي رب ان لم يكو هؤلاء مهاجري أمتي قال إذن أكملهم لك من الأعراب هذا يعني زيادة مع, سبعين ألف مع, ألف مع سبعين ألف مع كل ألف سبعون ألف فيكون العدد كبير يعني يصل إلى الملايين هذه الرواية حسنة ولكن في رواية أخرى أكثر من هذا وهي أنه قال مع كل واحد سبعون ألف ولكن هذه ضعيفة وعلى كل حال الإنسان لا بد أن له من عمل لا بد من الإيمان بالله وبرسله وبأن يقيم الصلاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا فإن كان كذلك فليبشر فإنه مآله إلى الجنة ولا شك عد سبق أو لم يسبق وإذا مات الإنسان مسلما يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم صلات صلاته ويؤدي زكاته إذا كان عنده مال يزكى ويصوم رمضان وقد حج بيت الله إن كان مستطيعا فإذا مات على هذه فهو من أهل الجنة بلا شك ولكن كونه مثلا يناله عذاب وينال هذا قد يناله العذاب ولكن ينجو والآخرة لا مدى لها ولا نهاية العذاب يكون مؤقتا ثم ينجو إلى الجنة أسأل الله الكريم هنا. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن, نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أول زمرة من أمتي تدخل الجنة سبعون ألفا لا حساب عليهم <تصفيق> أول من يدخل الجنة من هذه الأمة ويقول صلى الله عليه وسلم ان هذه الأمة هي أول من يحاسب وأول من يسبق إلى الجنة وكل هذا من فضل الله ولتفضيل الله جل وعلا هذه الأمة بفضل نبيها وهو فضل من الله للاستحقاق ثم لا يدل أن هذا خاص بهذه الامه فقط لأن الله جل وعلا يقول في السابقين ما قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة يعني تخفض قوم إلى جهنم وترفع آخرين إلى أعلى الليين ما قالناهم. وكنتم ازواجا ثلاثة أزواج يعني أقسام ثلاثة ثلاثة أقسام فسابقون يعني واصحاب يمين وأصحاب الشمال وقال ثلة من الأولين وقليل من الاخرين هذا الشاهد من هم الاخرون يعني هؤلاء السابقون قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أكثر المفسرين أن الآخرين هم هذه الأمة فيكون الأولون يعني ثلة الكثرة من الأمة السابقة والأمة السابقة كثيرة ويدل على هذا ايضا قوله جل وعلا في سورة ال عمران من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صابهم وما استكانوا فهذا ايضا يتفق مع هذه الآية اعلم أعلم قال صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب في السماء ثم هم بعد ذلك منازل ثم رواه احمد بسنده عن ابي هريره عن النبي بنحو ما تقدم وكذا رواه احمد بسنده عن ابي هريره وفيه ذكر عكاشه ورواه الطبراني كعشاء بن محصن رضي الله عنه من المهاجرين ومن شجعان الرجال وكذلك هو من اجمل الناس وهذا قتله طليحه الاسدي لما تنبأ نبى وتبعته قبيلته بنو أسد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الصحابة يقاتلونهم ذهب اليهم خالد بن الوليد مع قائدا للصحابة لأن أبو بكر عينه قائدا للجيوش التي تقاتل المرتدين فانهزم طليحة مع قومه فتبعه عكاشة وصار يقول عيب عليك عيب عليك للنهزام كيف تنهزم أنت تقول أنك نبي فرجع عليه وقتله فقتل شهيدا ثم إن طليحة الاسدي تاب ورجع للإسلام ثم ذهب يقاتل الفرس فقتل شهيدا أيضا نعم قال ورواه الطبراني بسنده عن أبي أمامه كما سيأتي حديث آخر قال البخاري بسنده عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف شك في أح... شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم واخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة الباب ذلك لنسعت الباب يدخلون متماسكين الأيدي والباب يعني مسيرته يعني سعته مسيرة شار نعم وقد رواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه به حديث آخر قال الإمام أحمد بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد سبعين ألفا قال أبو بكر فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافة من حافات البوادي هذا السند ضعيف قال حديث آخر وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري الأمم في الموسم فراست عليه أمته فقال فأريت أمتي فأعجبني كثرتهم قد ملأوا السهل والجبل فقيل لي إن مع هؤلاء سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا له ثم قام يعني اخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قال الحافظ أيضا هذا عندي على شرط مسلم طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا عليه فقال عرضت علي عرضت عليّ الأنبياء الليلة الليلة بأممها. فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي ومعه العصابة والنبي ومعه النفر والنبي ليس معه أحد حتى مر علي موسى معه. من بني, كب كب ف... كب كبه كب كبه من بني إسرائيل كبكبه كبكبه من بني إسرائيل فأعجبوني فقلت من هؤلاء فقيل لي هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل قال فقلت فأين أمتي فقيل لي انظر عن يمينك فنظرت فإذا الضراب قد سدت بوجوه الرجال ثم قيل لي انظر عن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال فقيل لي أرضيت فقلت رضيت يا رب رضيت يا رب قال فقيل لي إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدا لكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفا فافعلوا فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون فقال عكاشة بن محصن فقال ادعو لي يا رسول الله أن يجعلني من السبعين ألفا فدعا له فقام رجل آخر فقال ادعوا الله لي يا رسول الله ان يجعلني منهم فقال قد سبقك بها عكاشة قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعين قال قالوا قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون حديث آخر قال الطبراني بسنده عن عمران ابن حسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب قيل ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ورواه مسلم عن يحيى بن خلف عن المعتمر عن هشام بن حسان به وعنده ذكر عكاشة وليس عنده في هذه الرواية يتطيرون وقال الحافظ الضياء وقد رويا عن عمران من غير طريق حديث آخر قال, قال الإمام أحمد بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء كذلك وذكر بقيته ورواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الذي قبله سواء حديث آخر قال البزار بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون حديث آخر عن البزار بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا مع كل واحد من السبعين ألف سبعون ألف وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من الألواف ويحتمل أن يكون مع كل واحد من الآحاد وهو أشمل وأكثر. وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف فقال أبو بكر رضي الله عنه زدنا يا رسول الله قال وهكذا وجمع كفيه فقال زدنا يا رسول الله قال وهكذا فقال عمر حسبك يا ابا بكر فقال ابو بكر دعني يا عمر وما عليك ان يدخلنا الله عز وجل الجنه كلنا فقال عمر إن الله عز وجل إن شاء ادخل خلقه الجنه بكف واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر طريق اخرى عن أنس كان هذا انه بالعكس ان الذي قال زدنا عمر والذي قال حسبك هو ابو بكر قال قال له إن شاء الله ادخل الجنه في حاسية واحدة فقال صدقه طريق أخرى عن انس رضي الله عنه قال قال الحافظ أبو يعلى بسنده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا قالوا زدنا يا رسول الله قال لكل رجل سبعون ألفا قالوا زدنا يا رسول الله وكان عن كثيب فحثى بيده قالوا زدنا يا رسول الله فقال وهكذا وحثى بيده قالوا يا نبي الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا قال الحافظ الضياء لا أعلمه روي عن انس إلا بهذا الاسناد وقد سئل ابن معين عن عبد القاهر فقال صالح حديث آخر غريب قال الطبراني بسنده عن أبي بكر بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى وعدني أن يدخل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنة فقال عمير يا رسول الله زدنا فقال وهكذا بيده فقال عمير يا رسول الله زدنا فقال عمر حسبك يا عمير فقال ما لنا ولك يا ابن الخطاب وما عليك ان يدخلنا الله الجنة فقال عمر إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحثنة أو بحثية واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر قال الحافظ الضياء لا أعرف لعمير حديثا غيره حديث آخر قال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن محمد بن زياد أنه قال سمعت ابا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين الفا مع كل سبعين مع كل سبعين ألف لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل واللفظ لابن أبي شيبة وليس عند الطبراني مع كل ألف سبعين ألف طريق أخرى عنه. قال ابو بكر بن ابي عاصم بسنده عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وعدني ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا بغير حساب قال يزيد بن الاخنس والله ما اولئك في امتك يا رسول الله الا مثل الذباب الاصهب في الذبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا وزادني ثلاثة حثيات قال الضياء رجاله رجال الصحيح إلا, الهوزة إلا الهوزني واسمه عامر بن أحمد بن لحي وما علمت فيه جرحا حديث آخر قال الطبراني بسنده عن عامر ابن زيد البكالي أنه سمع عتبة ابن عبد السلمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين الفا بغير حساب ثم يشفع كل ألف لسبعين الفا ثم يحفي ربي تعالى بكثه ثلاث حسيات فكبر عمر وقال إن السبعين الأولى يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في أحد الحسيات الأواخر قال الحافظ, الحافظ الضياء لا أعلم لهذا الإسناد عله والله أعلم ما. حديث آخر قال الإمام أحمد يعني لك عمر رضي الله عنه ما طمع يكون في السبعين ألف وإنما في الحفيات كيف غيره نعم قال الإمام أحمد بسنده عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقوديد فذكر حديثا فيه ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب وإني لأرجو لا أن يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرية وذراريكم مساتنا في الجنة ورواه يعقوب بن سفيان عن آدم بن أبي إياس عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير به قال الحافظ الضياء هذا عندي على شرط الصحيح والله اعلم وقال الطبراني هذا معناه لو اذا صح ان السبعين الف من غير الصحابه ولكن ما يدخل السبعين الف الا وقد اتخذ الصحابه منازلهم هم وابناؤهم هذا يخالف الحديث السابق ان لا اول من يدخل الجنه هؤلاء إذا فهو نص لذلك هذا يدل على ضعفه نعم حديث آخر قال الطبراني بسنده عن ثوبان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي وعدني من أمتي سبعين ألفا لا يحاسبون مع كل ألف سبعون ألفا حديث آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن خويلد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدثه أن أبا سعيد الانماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ويشفع كل ألف لسبعين ألفا، ثم يحثي ربي ثلاث حسيات بكفيه. قال قيس، فقلت لأبي سعيد، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجري أمتي. ويوفي, ويوفي الله بقيته من أعرابنا قال الطبراني لم يروى عن أبي سعيد الأنماري إلا بهذا الإسناد تفرد به معاوية بن سلام وقال الحافظ الضياء وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعة آلاف ألف ألف وتسعمائة, وتسعمائة ألف قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجري أمتي يعني تسع واربعين مليون تسع واربعين مليون يعني كثير نعم حديث آخر قال البزار بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم فقال رجل آخر ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم فسكت القوم ثم قام بعضهم ثم قال بعضهم لبعض لو قلنا يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلنا منهم فقال سبقكم بها عكاشة وصاحبه اما انكم لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت قال حديث آخر رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور من حديث الضحاك بن نبراس قال حدثني ثابت بن أسلم البناني عن أبي يزيد المد المديني عن عمر بن حزم الأنصاري أنه قال تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع فلما كان يوم الرابع خرج إلينا فقلنا يا رسول الله احتبست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث فقال إنه لم يحدث إلا خير إن ربي عز وجل وعدني ان يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم وإني سألت ربي في هذه الثلاثة الأيام المزيد فوجدت ربي واجدا ماجدا كريما فأعطاني مع كل واحد من السبعين من السبعين ألف مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين الفا قال قلت يا رب وتبلغ أمتي هذا قال أكمل لك العدد من الأعراب الضحاك هذا قد تكلموا فيه وقال النسائي متروك وتقدم في أحاديث الحوض. من حديث سعيد عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل كما تقدم وفيه وبشرني أن معي سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب رواه أحمد وذكر ابن الاثير في ترجمه عامر بن عويمر عامر ابن عمير وكان قد شهد حجة الوداع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وجدت ربي ماجدا أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب مع كل واحد سبعون ألفا فقلت إن أمتي لا تبلغ هذا فقال أكملهم لك من الأعراب قال رواه ثابت البناني عن أبي يزيد المدني عنه حديث آخر وهو الأخير قال الطبراني بسنده عن شريح بن عبيد عن أبي مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن الله منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يخطبون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء هذه فلصة ما تقدم أنها ثلاثة حديث ولها طرق متعددة وروايات واجعل كل طريق ورواية حديث الحديث الأول متفق عليه كما سبق في حديث ابن عباس و والثاني حديث حسن وهو أن مع كل ألف سبعون ألف فيكون العدد هو ما قال انهم عدوه في زمن الصحابة فبلغ 49 مليون وحديث الثاني ضعيف وله طرق متعددة ولكنه ضعيف مع كل واحد من السبعين الألف سبعون ألف هذا يكون عدد كبير ولكن على كل حال مثل ما سبق الجنه وعدها الله جل وعلا المؤمنين بلا شك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر يا منادي أن ينادي في المجامع على انه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه والله جل وعلا اخبرنا عن الكافرين انها محرمه عليهم الجنه ما فلا بد من الثمن الثمن هو الايمان بالله والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بما فرضه الله على العبد من توحيد وعدم الشرك قام الصلاة في الزكاة فالإنسان عليه أن يحرص يحرص أنه يؤدي أوامر الله جل وعلا ويبشر خير الله واسع وكثير ومهما يعني تعرض له الإنسان في هذه الدنيا أو في القبر أو في الموقف وهو قد مات على شهادة لا إله إلا الله فهو على خير بلا شك سوف يدخل الجنه وسوف يلاقي كل ما يريد كل ما يريد والجنة يعني ما أحد يعرف كيف نعيمها وما فيها وإنما ذكر لنا أشياء يعني من الأمور التي نعرفها من النعيم الذي هو مجرد أسمى يعني لا يتفق مع ما في الجنة ب الطعم أو في اللون أو في الرائحة وغير ذلك يختلف كل الاختلاف ولهذا يقول جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ونفسنا نكرة دخل فيها الملائكة والرسل وغيره فيها شيء لا يعلمه ابن آدم من النعيم إذا كان أدنى أهل الجنة كما ثبت في الصحيح وغير الحديث الصحيح أنه رجل هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد يقول فإذا خرج من النار يحبس على شفير النار ينظر إليها فيدعو ربه يا رب اصرف وجهه عن النار فقد آذاني قتبها ونتنها يعني ريحها وحرها يعني ينالهم من ذلك فيقول الله جل وعلا له لعلك تسأل غيره يقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا فيصرف وجهه عن النار فإذا صرف وجهه ورفع عليه شجرة خضراء ينظر إليها يبقى ينظر إليها ثم لا يصبر فيقول يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة ليستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول لم تُعطِ العهد انك ما تصل مسألة فيقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقي الله يعذره لأنه يرى شيء لا يصبر عليه. فيوصله إلى الشجرة بعد أن قال له لعلك تسأل غير ذلك فيقول لا لا وعزتك لا أسألك غير هذا فيوصله إلى الشجرة فإذا وصل إليها رفع له شجرة أحسن منها فينظر إليها ويتصبر ولكنه لا يصبر فيسأل ربه يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة فيقول له جل وعلا أي لك ابن ادم الم تعطي العهود انك ما تصور ما سالت يقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقك فيوصله الى الشجر واذا صار الىها راى الجنه فاذا راها انفتح الباب فرى ما في داخلها لا يصبر لذلك يقول يا رب ادخلني الجنه يقول الله جل وعلاه ترضى ان يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى ان فنيت فيقول تسخر بي وانت رب العالمين يقول لا اسخر بك ولكنني على كل شيء قدير ثم يقول له لك ذلك وعشرة امثاله معه هذا ادنى الجنه منزله الذي له كل نعيم في الدنيا منذ وجدت إلى أنفنيت عشرة أنثاله معه كيف علىهم نعم ذكروا كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير ففريق في الجنة وفريق في السعير نعم. قال الله تعالى نعم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محبرون. وقال تعالى فاقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله يوم إذي يصدعون وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يوم إذي يخسر المبطلون وترى كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وَإِذَا قيل إِنَّ وعد الله حق وَالسَّاعَةُ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظَنُّوا إِلَّا ظن وما نحن بمستيقنين وَبَدَا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من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 وترى الملائكة حاثين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وذكر أن هؤلاء سيقوا إلى الجنة وهؤلاء سيقوا إلى جهنم بعد موقف الحساب وانصرافهم عنه وقال تعالى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 واما الذين سعدوا ففي فتيلجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذود وقال تعالى وتنذر, وتنذر يوم الجمع هننا استثناء الذي في الايه اشكل على بعض العلماء و حتى قال من قال إن هذا يدل على نهاية النار ولكن هذا في الجنه ايضا في اهل الجنه غير انه قال في اهل النار إن ربك فعال لما يريد وقال في النسبه الى الجنه عطاء غير مجذود غير مجذود يعني غير مقطوع فالجد هو القطع يعني لا ينقطع ابدا يبقى دائما ما في النار قال إن ربك فعال لما يريد كذلك في ايات أخرى في سورة الأنعام قال الا ما شاء ربك, ربك إن ربك عزيز حكيم ف لا يشكل. الله لأنه جاء في في آيات كثيرة الخلود والخلود هو البقاء الابدي خالدين فيها وفي بعض الايات التابيد ابدا جاء هذا في ثلاث آيات من كتاب الله بالنسبه لاهل النار في سوره النساء وفي سوره الاحزاب وفي سوره الجن قال خالدين فيها ابدا وفي كثير من الآيات والكل ما أرادوا يخرج منها وعيد فيها كلما نضج جلودهم بد بدلت جلود غير البديل جدودا غيرها وكل ما في لغة العرب الشيء الذي لا نهاية له كلما جاء شيء تجدد بعده شيء إلى ما لا نهاية له هذا هو ظاهر وهو القول الصحيح من قول العلماء ولكن كل شيء بمشيئة الله ولهذا علق ذلك بالمشيئة فالخلود ما اكتسبته النار يعني بذاتها ولا الجنة بذاتها ولا من فيها اكتسب ذلك بخلقته وذاته وإنما هذا بمشيئة الله جل وعلا فلا يكون في ذلك إشكال يكون هذا نظير قوله في لما ذكر جل وعلا النهاية الناس وذكر كلام الشيطان في لهن النار أنه وعدهم فأخلفهم إلى قال وادخل الذين آمنوا من الصالحات الجنة بإذن ربهم هذا مثل قوله إلا ما شاء الله بإذن ربهم فلا دخول إلا بإذن الله ولا خلود إلا بإذنه ولا بقاء إلا بإذنه تعالى وتقدس نعم وقال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وقال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله يغبن المؤمنون الكافرين هو السابقون الذين قصروا وتغابن في الواقع والغبن هو الغبن هو ليس الغبن في الدنيا كل الإنسان يخسر ماله ويصبح ليس بيده مال هذا يحسأ غبن ولكن الغبن في التعارف أن الإنسان مثلا يبايا غيره فتصبح صفقته يعني خسارة خاص فيها يكون مغبون مع أنه يمكنه أن يتدارك هذا ولكنه لسوء تصرفه خوب ولكن غبن الحقيقي في الآخرة وهو من سوء التصرف وعدم الإيمان إلا ما الذي جعل هذا يؤمن وهذا لا يؤمن لأن الأمر مستوي الناس يستوون فيه كلهم يستطيعون ان يؤمنوا لو ان الله جل وعلا من عليهم ولكن وكلوا الى انفسهم فصار اختيارهم أن يتبعوا الشيطان وشهواتهم ومراداتهم فغبنوا يوم القيامه نعم وقال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن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 واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون والايات في هذا كثيرة جدا ولنذكر من الاحاديث ما يناسب هذا المقام وهي مشتمله على مقاصد كثيرة غير هذا الفصل وسنشير اليها وقال ابن ابي الدنيا بسنده عن القاسم بن الوليد في قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى قال حين سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار حقيقة القرآن كله في هذا الموضوع لأنه كله في صفة المؤمنين والشيء الذي يؤمنون به ويقومون به ويزمهم وبعكس ذلك الكافرين وما تركوا وما قالوه لرسولهم وردوا به ثم كذلك الجزاء جزاء هؤلاء وهؤلاء فكذلك هو في صفات الله جل وعلا وأسمائه وغيرها فهو لا يخرج عن هذا الموضوع يعني توحيد الله وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده الذي وعد اهل الإيمان ووعد فيذكر مثلا قصص الأنبياء وما وقع لهم وما قيل لهم أو قالت لهم الأمم وكذلك ما واجهوه ولقوه من العذاب في الدنيا والأخذ ثم ما ما يعد له في الآخرة لهؤلاء وهؤلاء مع ذكر ما لله جل وعلا من تفرد بالخلق والإيجاد والتدبير وما له من الصفات ومن وهذا هو الذي يهم المؤمن ويترتب عليه سعادته إذا عمل به وشقاوته إذا جانبه وتركه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من في القرآن الذين يتدبرونه ويعملون به ويكون بذلك رضا ربهم جل وعلا صلى الله وسلم على محمد